السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحييكم من قصر محبة العامر ننقل إلى حضرتكم سلاوة مباركة من آيات الله البينات رتلها عليكم المقرئ الكبير لسياد أبو الامين قال الله تعالى في السابه الكريم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وتلق قلوبهم وإذا تليس عليهم آياته وزادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلونه وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ When don't be ونمكي ما لهم في الأرض ونري في Oi, <tod> Here تنتقو <تصفيق> What? Thank Mm. weren't made. No s bon ont Amen. Voi